قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ما هو يجهد بطريقتكم <تصفيق> المتنى